لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات والله يطيل دينهم ما كانوا يفتنون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه و يَكُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُل لَّهُ الْمُلْكُ مَنَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ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 112. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترجق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء